وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ 119. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتختتم من دون أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 انزل من السماء ماء فسالَت أوديةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا تَوَقَّدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ حلية أو مَتَاعٌ أَمْتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَمُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ فَيَمْكُثُ وَمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ 119. وما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد